أسريني على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتمابه وَجَعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنين مع الدرس الرابع والثلاثين من دروس العقيدة وصلنا أو تحدثنا في الدروس السابقة عن بعض معجزات الأنبياء عليهم السلام تحدثنا عن معجزات سيدنا عيسى وعن معجزات سيدنا موسى وعن معجزات سيدنا صالح والآن ننتقل إلى معجزات النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن أعظم معجزة أيده الله بها هي معجزة القرآن الملاحظ أن المعجزات التي أيد الله بها أنبياءه السابقين كانت معجزات نادية أي تنقضي في أزمانها فكون العصا انقلبت ثعبانا هذا الشيء رأوه رؤية في عهد سيدنا موسى وانقضى. وكون البحر قد انشقه فصار طريقا يبسا هذه المعجزات انتهت رآها من رآها وانتهت وأن سيدنا عيسى أبرأ الأكمه والأبرى وأحيى الموتى هذه المعجزات انتهت إذا هذه المعجزات طبيعتها مادية وانقضت وبقيت خبرا إما أن تصدقه أو أن لا تصدقه ولكن القرآن الكريم بما أنه خبر صادق من أعلى مستوى لذلك ثبتت بالقرآن الكريم ثبتت معجزات الأنبياء السابقين من دون القرآن الكريم هي أخبار لك أن تصدقها ولك ألا تصدقها لكن القرآن الكريم معجزة من نوع آخر لا تنقضي بحياة النبي لا تنقضي بانتباء حياة النبي ولا تحصر بأناس شاهدوها بينما القرآن الكريم معجزة مستمرة إلى نهاية الحياة العالم ابن رشد قال إن دلالة القرآن على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ليست كدلالة انقلاب حية، ولا كدلالة إحياء الموتى وإبراء المرضى فإن تلك المعجزات وإن كانت أفعالا لا تظهر إلا على أيدي الأنبياء وفيها ما يقنع الناس من العامة إلا أنها مقطوعة الصلة بوظيفة النموة وأهباة الوحي ومعنى الشريعة الشفرة دقيقة جدا توضحه المثل التالي لو أن رجلين طبيبين أرادا أن يثبتا لك أنهما طبيبان حاذقان فالأول طار في السماء ليؤكد لك أنه طبيب طبيب، والثاني شفى مريضا ذا مرض مستعصي أي المعجزات أقرب إلى الإقناع الثاني فالأولى منقفعة الصلة بمهمة الطبيب اما الثاني متصلة الصلة بمهمة الطبيب لذلك الابراء دليل قطعي على الطب ومعرفة السطوح دليل قطعي على معرفة الهندسة وصنع الابواب دليل قطعي على صنعة النجارة ولو ان شخصي ادعيات طب فقال أحدهما الدليل على أني طبيب أني أطير في الجو وقال الآخر دليلي أني أشفي الأمراض وأذرب الأسقام لكان تصديقنا بوجود الطب عندما من شفي من المرض قاطعا فكون العصاء أصبحت حي والبحر أصبح طريق والميت شفي وعوفي وعاد حيا هذه أعمال خارقة للعادي ولا يمكن أن يفعلها إلا نبي. لكن ليس هناك علاقة علاقة سبب بنتيجة أو علاقة علاقة دلالة على النبوة بقدر ما أن القرآن الكريم ذو علاقة وشيجة ومتينة بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام يعني الله سبحانه وتعالى أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسولا ومعه نظام كامل هذا القرآن دستور شامل هذا القرآن فيه تشريع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تقدموا أيها الأخوة أشار إلى هذه الفكرة في كتابه القصاص المستقيم فقال. ولذلك اختار الله لخاتمة الرسالات السماوية العامة للناس أجمعين المعجزة التي تدخل في صميم كتاب الرسالة نفسها وجعل هذا الكتاب الذي يطلع عليه الأجيال في كل زمن ويتلونه في كل عصر هو البرهان العظيم الذي يلامسون وزوه إعسازه سيستدلون بها على أمرين يعني أنت بعد نبي 1500 عام أو 400 عام على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام تفتح القرآن تقرأ آية ترى أن الناس لو اجتمعوا لا يستطيعون أن يصيغوا منهجا للزوج كهذا المنهج ولا منهجا للقاضي كهذا المنهج ولا منهجا لمن بيده الأمر كهذا المنهج منهج صحي منهج اجتماعي منهج اقتصادي منهج دولي منهج في الحرب منهج في السلم منهج في العلاقات الشخصية في الأحوال الشخصية فهذه المعجزة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام هي بين ظهرانينا يعني أنا تأثرت قبل أيام حينما ذكرت لكم أن النحلة لا تنطلق لجميع الرحيق قبل أن تستقر في خلية هذه حقيقة مستنبطة من واقع النحل لكن الله عز وجل يقول وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم لوال وكل من كل الثمرات الو تشمل مطلق العظم اما ثم للترتيب على للترتيب مع التراخي ثم كل من كل الثمرات تسلكي سبل ردك ذلولا يعني النحل تقطع طريق طوله 50 كيلو في دهاتها لجن الرحيق طيب دلها على على مكان الازهار من ألهمها طريق العودة أسئلة كثيرة ربنا عز وجل أشار إلى هذه الأسئلة العنكبوت اتخذت بيتا والعلم كشف أن أنفى العنكبوت هي التي تنسج البيت والنحلة هناك ذكور وإنس أما التي تصنع السماء وتجني الرحيق وتصنع العسل هي الأنثى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي يا المؤنث المخاطب يعني أدلة كثيرة جدا يعني بالكون هل هناك كلمة تصلح أن يوصف بها الكون كله ربنا عز وجل قال والسماء ذات الرجع يعني كل كوكب في السماء له مسار تائري يرجع إلى المكان الذي انطلق منه يقول لك مذنب هذا يعني كل سبعين سنة أو نعم يعود إلى مكانه الذي انطلق منه والسماء ذات الرجاء فالآن سأتي بعد قليل ما معنى أنه معجزة أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه فحينما نجد أمامنا كتابا يعني معجزا فيه نظام دقيق فيه حل أمثل لكل مشكلاتنا نستندف من هذا الكتاب شيئا أن هذا الكتاب هو كلام الله حقا وصدقا وليس بكلام بشر ونستندف أيضا أن الذي جاء به هو نبي مرسل من عند الله لأن هذا الذي بلغه إلينا لا يعقل أن يفعله هو ونلفت النظر كما قلت قبل قليل إلى أن معجزات الأنبياء السادقين المادية ليلة القرآن الكريم لم نعلم بها بطريق يقيني ثابت فالذي يعرفنا بها بيقين إنما هو القرآن نفسه فمتى ثبت ثبتت هو فمثى ثبت القرآن ثبتت في هذه المعجزات أولا الله سبحانه وتعالى تحدى الناس جميعا أن يأتوا بمثله أو بمثل سورة منه فما استطاع واحدا واحد منهم أو جماعة منذ لعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى عصرنا هذا أي عاربه بكتاب مثله؟ يعني مثلا لو اطلعتم على كتب المواريس الحقيقة في كتب تعد بآلاف الصف تعدو آلاف الصفحات. من يستط لو, لو كلفنا لجنة من كبار العلماء أن تضغط تضغط هذه المجلدات والمؤلفات إلى ثل... إلى صفحتين مستحيل. المواريس كلها مأخوذة من صفحتين كل هذه الاستنباطات الفرعية كل هذه الأحكام التفصيلية كل الأحوال التي يتوفى عنها الإنسان مردها صفحتان من كتاب الله فهل بالإمكان أن تضغط المؤلفات كلها والتفريعات كلها والاستنباطات كلها بصفحتين في صفحتين نظم الله المواريث كلها وبشكل عادل قال لي أحد المتبعين على علم المواريث لو أنك حللت بئة ألف مسألة في المواريث بكل الأحوال لكان نصيب الولد الذكر أكبر نصيب هذا شيء المنطقة الوريث الأول تحس انه في علاقة بين هذا النظام وبين المعطيات في حياة المتوفى اقرب الناس له الذين يرعونه والذين منظمونهم بنفقته بالانفاق عليه هم الذين يرثون شيء دقيق جدا يعني لا الوقت يسمح ولا الامكانات تسمح ان تكتشفوا عظمة التسريع من بحث المواريث فقط آيات معدودة إذا القرآن تحدى الناس جميعا أن يأتوا بمثله أو بمثل سورة منه على الرغم من وجود أعداء أعداء كثيرين بالإسلام في أصور التاريخ ومنهم دول كبرى وهم يتمنون لو يستطيعون معارضة القرآن لاشتروا ذلك بالقناطير المقنطرة من أنفة ما يملكون قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وقال تعالى معلنا عجز الإنس والجن عن معارضته في سورة الإسراء قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا العرب كانت تقول مثلا القتل أنفى للقتل وتعد هذه العبارة من أعلى بيان يعني أعلى مستوى من البلاغة هذا الكلام القتل أنفى للقتل ربنا عز وجل قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب حول هذه الآية هناك سبعة عشرة خصيصة لهذه الصيارة سبعة عشرة خصيصة لهذه الصيارة ولكم في القصاص حياة يعني الحياة تتأثر من قتل القاتل أولا إذا علم القاتل أنه لا بد من أن يقتل فربما أحجم عن القتل فوفر حياته وحياة المقتول ولكن في القصاص حياة ما دام القاتل لا بد من أن يقتل إذا وفرنا حياتين حياة القاتل نفسه وحياة المقتول، ولكم في التفاص حياة حياة للقاتل حياة للمقتول حياة للمجتمع طبعا الآن لا يحضرني هذه السبعة عشر خصيصة لهذه الآية إن شاء الله في وقت أخر ارقيها على مسامعكم يعني مثلا ربنا عز وجل قال وما من دابة إلا على الله رزقها العلماء وقفوا عند هذه الآية كلمة دابة لأنها نفرة هي قرآن دابة لم يقل الدابة أو دابة إذن الدابة صار في شيء معرفة يعني الدابة التي حدثتك عنها هي على الله رزقها إما أن تكون الألب للعهد الذكري او للجنس يعني اية ام اذا يضعت على كلمة دابة قصرتها على دابة معينة لكن وما من دابة هذا التنكير يفيد السمول طيب هنا التنكير يعني كل انواع الدواب كل انواع الدواب يعني النمل الغنم الماعز، الجمال الفيلة الكلاب البشر هلا هل النمال بدي معنى انه نمل نملة مدف النمال على الله رزقها نملة نملة على الله رزقها جاءت مين هذه المين لاستغراق أسراد النوع لاستغراق أسراد النوع فردا فردا هذا استنبقنا من من دابة دابة نكرة تشمل أنواع الدواب ومن باستغراق أفراد النوع فردا فردا لو ربنا عز وجل قال الدواب أو الدواب على الله رزقها هذه العبارة لا تعني أن رزقها على الله حسرا يعني عليه وعلى غيره لكن ما من دابة إلا النفي والاستثناء جعل الرزق قاصرا على الله عز وجل طف لو قلنا ما من دابة إلا الله يرزقها في معنى مهم زهد ليس على وجه الإلزام لو قلنا ما من دابة إلا الله يرزقها ليس على وجه الإلزام أما على تفيد الإلزام إذا ما من دابة إلا على الله رزقها يعني كل أنواع الدواب ونستغرق أفراد كل نوع والرزق محصور بالله عز وجل وعلى وجه الإلزام فالله سبحانه وتعالى أنزم نفسه برزق الدواب كله هذا القرآن والله لو في وقت لو درست آي آي صياغة لغوية تجد العجب العجاب لا يستطيع بشر أن يفعل هذا هذا الشيء فوق طاقة البشر مثلا وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين لماذا الهدى جاءت معه على والضلال جاءت معه في سؤال هذا لأنه المهتدي وضع النفسي يشبه إنسان واقف على رأس تله والأشياء كلها أمامه مرسوطة واضحة المهتدي يشبه إنسان وقف على قمة قاسي يقول لك هاي المزة هاي البرزة هاي حي الميدان هاي المرجة هذا طريق الصالحية يقول لك أشياءك ببساطة لأنه يراها يرىها رأي العين الشام كلها امامه منبسطة فربما قال وان ا اوياكم لعلى هدى على على استعلاء او في دلال مدين الدال مو على دلال في واحد غرقان بسياقات بما الاسياء قاعد عند خده هاي الفيده النظريه لل... ف فالدال في أما المهتدي على من هذا القبيل في شيء لا يعد ولا يحصل لو تتبعتم صياغة القرآن لا يمكن لبشر فوق طاقة البشر هذا الإنسان براعي نقطة بيرسل عن نقاط الكتاب الأدباء الشعراء براعوا قضية بيرسلوا عن قضايا كثيرة يعني النبي عليه الصلاة والسلام مع أن كلامه ليس ليس في مستوى القرآن ومع ذلك شيء معجز قال صوموا لرؤيته وأثروا لرؤيته يعني صوموا جميعا مو إذا رأيتموا لو قال إذا رأيتموا لا يصح الصيام إلا إذا رأيت الهلال لرؤيته يعني إذا رؤيته إذا رعاه واحدا منكم سوموا جميعا سياغة دقيقة جدا إذا الإنسان الله عز وجل أكرمه وكشف له أعزه الإعجاز في كتاب الله فهذه نعمة كبرى للقرآن وزوه إعجاز كثيرة ففيه ما لا يتناهى من يعني الفضل لله عز وجل كل يوم يكشف الإنسان بالقرآن أشياء ما كان يعرفوها من قبل. يوم حرف جر يعطي معنى دقيق جدا. فدخلوا عليه فعرفهم. ف ف ليش ما قال فدخلوا عليه وعرفهم. ليش مال؟ ما ودخلوا عليه فعرفهم. ليش مال؟ ما ودخلوا عليه وعرفهم. ليش, ما قال عليه وعرفهم. ليش ما قال عن الواوين؟ واو ف أو ف أو في إشارة عظيمة جدا، هم إخوته بمجرد أن حضروا حضرة مصر دخلوا عليه، يعني ما في عنده روتين معقد. بعد أن دخلوا عليه عرفهم، إذا لو أنه لو قيل له هؤلاء إخوتك على الدكان لسندخلوا، دل... بتجاوزوا القواعد، لكن متى عرفهم؟ بعد أن دخلوا عليه إذن دخلوا عليه كأناس عاديين دخلوا عليه سريعا تعرفهم بعد أن دخلوا عليه من استعمال الفائن أنا أضرب لكم بعض الأمثل لكن والله الذي لا إله إلا هو ما من آية في كتاب الله لو محصت فيها ودققت لو وجدت العجب العجاب البارحة مرت معنا آي بالعفيف كيف جمعت القرآن والسنة والإجماع والقياس وأطيعوا الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إذا تنازعتم في حالة طارئة جديدة ابحثوا عن العل المشتركة يعني مثلا في بعض المشروبات تسكر هي مخمر محرمة طبعا علة التحرين السكر فأي شيء أسكر فهو محرم بالقياس فالقياس مصدر شرعي كبير طيب الحشيس محرم طبعا محرم يذب العقل باب القياس باب رائع جدا يعطي الله ورسوله يعطي الأمر بكم إجماع العلماء هنا في الآية معناها العلماء يعني القرآن والسلة وإجماع العلماء والقياس في آية وحدة ومن يتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى إذن سبيل المؤمنين هو الإجماع وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على خطأ فلذلك وجوم الإعجاز كثيرة فيه ما لا يتناهى من الأعجيب وفيه ما لا يحصى من المعجزات الجزئية التي ينتبه إليها في كل عصر كلما تقدم الناس في ميادين العلم والتجربة ونظم الحياة إن شاء الله في الدرس القادم نذكر بعض ألوان من إعجاز هذا القرآن بعض ألوان في إعجاز بياني في إعجاز بلاغي في إعجاز تشريعي في إعجاز تاريخي في إعجاز غيبي في إعجاز علمي ولا في إعجاز حسابي يعني القرآن الكريم كما أحصاه المحصون كلمة يوم وردت حصرا 365 مرة يعني ستفين كلمة شهر وردت مع شمر حصران القرآن الكريم عدد كلمات الجنة يساوي عدد كلمات النار كلمات الجن كسلمات الإنس كلمات الدنيا كسلمات الآخرة كلمات الملائكة كسلمات الشياطين كيف جاءت هذه أعداد متوافقة تماما شيء لا يصدق هذا إعجاز حسابي سفي إعجاز رياضي وهكذا إن شاء الله في درس قادم نحاول أن نقف على بعض من ألوان الإعجاز من أجل أن نعلم أن هذا القرآن كلام الله وأن الذي جاء به رسول الله وقد قلت لكم في مقدمة دروس الرسالة أن الإيمان بالرسل أولا الإيمان بفحوى الرسالة فحوى الرسالة ينبئك أن الذي جاء بهذا الكلام هو رسول الله والحمد لله رب العالمين مع الدرس الخامس والثلاثين من دروس العقيدة وصلنا في الدرس الماضي إلى أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم وأن هناك فرقا كبيرا بين معجزات الأنبياء السابقين التي هي من النوع المادي الذي ينقضي بانقبائه وبين معجزة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي باقية إلى نهاية الساعة أو باقية إلى الأبد وهي كلام الله عز وجل الذي أنزله عليه وقلنا إن للقرآن الكريم وجوها عديدة للإعجاز نكتفذ يوم بوجه واحد من وجوه إعجازه هذا الوجه هو أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فأية حقيقة علمية عرضها القرآن أي حقيقة علمية عرضها القرآن أي دستور أو قانون أو نظام وضحه القرآن أي مبدأ أو أي تشريع أو أي حكم نطق به القرآن أي خبر تاريخي أخبر به القرآن أي خبر أخبر به القرآن مما سيقع في المستقبل. إن كل هذا ثابت. إن كل هذا ثابت. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني حقيقة، تشريع، حكمة، خبر. تاريخي، خبر مستقبلي، علم من, علو... من علم الغيب، كل شيء جاء به القرآن هو حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لذلك مع أن العلوم العصرية تقدمت تقدمت, تقدمت تقدما كبيرا، العلوم الوضعية، العلوم المادية. مع أن التقدم الهائل الذي حققته العلوم العصرية لم نجد في كل هذه العلوم شيئا ينقض ما في القرآن الكريم من حقائق إذن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه متى ينشأ التناقض؟ ينشأ التناقض بين حقيقة علمية وبين خرافة دينية أو بين حقيقة دينية وبين نظرية علمية لم تتحقق بعد، قد نجد تناقضا بين الدين وبين النظريات العلمية التي لم تثبت صحتها وقد نجد تناقضا بين خراسة دينية لا أصلها في الدين وبين حقيقة علمية أما أن نجد خلافا أو تناقضا بين حقيقة علمية وحقيقة جاء بها القرآن هذا مستحيل لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه من بين يديه يعني في العصر الذي أنزل فيه القرآن لم يظهر ما ينقضه ولا في العصور اللاحقة ولا بعد ألف عام ولا بعد ألفي عام ولا بعد قرون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قال تعالى مشيرا إلى هذا الوجه من وجوه الإعجاز في سورة فصية لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون من من أنواع الباطل التي حفظ القرآن منها التبديل والتحوير والتغيير والتعديل والإباطة والحذف هذا أيضاً باطل القرآن في الأصل حق لو أن تعديلا أو تغييرا أو إضافة أو حذفا أصابه إذا أتاه الباطل من خلفه من بعد أن أنزل فالقرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وإنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون فالقرآن الكريم لم يأته الباطل بحال من الأحوال ولا من وجه من الوجوه وكذلك لم يأتيه الباطل لم ولن لم لنفي الماضي ولن لنفي المستقبل لتأبيد النفي كما يقول النحاس وكذلك لم يأتيه الباطل من أي وجه من الوجوه مهما توالت الدهور واتسعت تجارب الحياة وزادت مكتشفات العلوم الآن مع بعض التفصيل فلا يأتيه الباطل في أي حقيقة علمية عرضه الآن اكتشفوا أن الشمس تثير تجري ربنا عز وجل قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، فالقرآن الكريم أثبت ذلك. كثير في حقائق فلكية، حقائق نباتية، حيوانية، متعلقة بالإنسان في خلق الإنسان، في خلق الأرض، في الجبال. إن كل هذه الحقائق لم يأتي مع تطور العصر ومع تطور العلوم ما ينقضها إطلاقا. يعني ربنا عز وجل قال على عسل فيه شفاء للناس. قرأت كتابا ألفه أحد عشر عالما من العلماء الذين ينكرون وجود الله عن الشفاء بالعسل. عن ألواني الاستطبابي بالعسل الأمراض المعوية والأمراض الجلدية والعصبية والقلبية والكبد يعني شيء تفصيلات ليس هناك مجال لإعادتها ربنا عز وجل قال فيه شفاء للناس قبل أيام قبل أسابيع قلت لكم اكتشف علماء النحل أن النحلة لا يمكن أن ينطلق لجني الرحيق قبل أن يستقر في خلية ربنا عز وجل قال وأوحى ربك إلى النحل أن يتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات بعد أن تتخذ من الجبال بيوتا كلي من كل الثمرات ثم ثم للترتيب على التراخي. ولا يأتيه الباطل في أي مبدأ أو تشريع أو ضحف وتجارب الحياة تثبت باستمرار كمال مبادئ الإسلام وتعاليمه. في صحفي من دولة أجنبية كتب مقالة قال أينا أشد وحشية نحن أم المسلمون لأن, لأن الكفار يتهموننا أن قطع يد السارق نوع من أنواع التوحش فذكر هذا الصحفي أن ستة عشر مليون سرقة تتم في عام واحد يعني أربعون في المئة من هذه السرقات تتحول إلى جريمة قتل بل إن الإحصاء الدقيق أنه في كل ثلاثين ثانية ترتكب جريمة سرقة أو قتل أو ارتضاء هذا الصحفي زار بلد إسلامي يقطع فيه يد السارق. رأى بأم عينيه أشياء تتد لا يصدقها العقل إنه سيارات مكشوفة، شاحنات مكشوفة تحمل ملايين من العملات تنتقل من محافظة إلى محافظة لدفع رواتب الموظفين من دون حراسة، من دون إطلاق. لذلك قال العنوان المقال عنوانه أي هنا أشد وحشية الذين يقطعون يد السارق وفي العام في العام بكامله لا تسجل مجموعة سرقات لا تزيد عن مئة أو لا تزيد عن خمسين ولا تقطع إلا يد أو يدان طوال العام بينما في بلد آخر ستة مليون سرقة بحيث لو قصرت على أيام السنة ودقائقها وثوانيها كل ثلاثين ثانية ترتكب جريمة قتل أو سرقة أو ارتفاع فربنا عز وجل هذا التشريع سألوا الإمام الشافعي سأل شاعر الإمام الشافعي قال له يدن بخمسمئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري شيء عجيب لو أن يداً قطعت بحادث سيارة ديتها في الإسلام خمس مئة دينار ذهبي يد بخمس عسجد وذيت ما بالها قطعت في ربع دينار فأجابه الإمام الشافعي رضي الله عنه قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة ثمها تفهم حكمة الباري لما كانت أمينة كانت سمينة فلما خانت هانت هذا تشريع إلهي يعني لو, لو سألتني أن ألخف لك الفساد البشري بكلمات أقول لك الفساد البشري يلخص بعدوانين عدوان على المال وعدوان على العرب هذا هو هذا كل الفساد البشري العدوان على المال جزاؤه قطع يد السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مكالا من الله عز وجل والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة يعني الفساد البشري كل نوعين إن عدوان على الأموال أو عدوان على الأعراض والإسلام وضع حدا قاسيا للعدوان على الأموال والعدوان على الأعراض لذلك تشريعاته ثابتة يعني دولة مثلا لا تؤمن بوجود الله إطلاقا تصدر قبل سنة تقريبا تشريعا بمعاقبة من يشرب الخمر لماذا؟ لأنه أرب بالإحصاء خمس خمس الشعب مدمن خمر أي بودكا خمسه فهذا الخمس صار قسم أشل في المجتمع مستهلك غير منتج لذلك حرمت قبل عام الخمرة في بلاد شاسعة تمتد بين قارتين أبداً تحت طائلة أقصى العقوبات. الإسلام الخمر محرم بالأساس محرم. وتحريم الإسلام للخمر من نوع راقي جدا يعني مستنير بالخمر. لا في أثناء الدوام ولا في خارج أوقات الدوام. لا لا في المحافل العامة ولا في المحافل الخاصة. الخمر حرام وانتهى الأمر. أما بجوز لو منع الخمر بقرار أو بقانون. يشرب ليلا يشرب سرا يشرب تهريبا طبعا فربنا عز وجل ولا يأتيه الباطل في أي مبدأ أو تشريع أو ضحه وتجارب الحياة تثبت باستمرار كمال مبادئ الإسلام وتعاليمه وقوانينه وأنظمته وسلامتها وصلاحيتها لسعادة الناس جميعا قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما يعني لما الإسلام بحر شيء هل هناك شيء حرمه الإسلام والعقل يقول لك يجب أن يكون حلالا وهل شيء أباحه الإسلام والعقل يقول لك يجب أن يكون محرما يعني أحد الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام حينما علل إيمانه هكذا قال ما رأيت شيئا نهى النبي عنه والعقل يقول لي افعله ولا شيء أمرني النبي بفعله والعقل يقول لي لا تفعله هناك توافق ولا يأتيه الباطل في أي خبر تاريخي أخبر به من أنباء الغيب التي ضاعت صورتها الحقيقية في أخلاف التاريخ القديم للأمم وبخاصة ما اختلف فيه بنو إسرائيل تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين تلك من أنباء الغيب نوحيه نوحيها إليك ما كنت تعلمها من أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين ولا يأتيه الباطل في أي خبر أخبر به عما سيحدث في مستقبل أيام الدهر مثلا قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وقد تحقق ما أخبر الله به في هذه الآية فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وأصحابه المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين غير قائت. آية وردت ثم تحقق وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم بينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وقد وصف الله للمؤمنين هذا الوعد فحكم المسلمون مشارق الأرض ومغاربها ورفرفت رايتهم في أطراف الأرض ووصلوا إلى مشارف باريس وإلى أطراف جنيز من الغرب ومن الشرق وإلى أطراف الصين واحتلوا القسطنطينية التي كانت معقلا للروم طبعا الوعد تنفذ وقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقد تحقق ظهور الإسلام على سائل الأديان بالحكم والسلطان حينما طبق المسلمون إسلامهم وبالحجة والبرهان في كل عصر بالحكم والسلطان حينما طبق المسلمون إسلامهم وبالحجة والبرهان في كل عصر وقوله تعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وقد تحقق ذلك فتم نصر الله للمؤمنين من أصحاب رسول الله وكتب لهم الفتح القريب وهو فتح مكة وقوله تعالى ألف لام ميم غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقد تحقق ذلك فانتصر الروم على فارس بعد ذلك في بضع سنين كما أخبر الله عز وجل في القرآن الكريم وقوله تعالى والله يعصمك من الناس وقد حقق الله له وعده فعصمه من محاولات القتل التي دبرت له ليلة الهجرة إذ أجمع المشركو مكة على قتله وعصمه من اغتيال اليهود له اذ له وهو, وهو في حيهم إلقاء صخرة عليه وعصمه مرة أخرى في خيبر كل هذه الآيات التي تتحدث عن المستقبل تحققت. إذا لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه لا من حيث الآيات العلمية ولا من حيث التشريعات ولا من حيث الأخبار الماضية ولا من حيث الأخبار المستقبلية هذا كله هو وقع يعني الآن الفرعون المحنق الذي أخذ إلى فرنسا لترمينه هذا الفرعون هو الذي يثبت العلماء أن طريقة موته كانت غرقا يعني فرعون موسى فاليوم ننجيك ببدنك ونجعلك لمن خلفك آية لمن خلفك في فرعون محنط في مصر وأخذ إلى فرانسا للترميم وأعادوه والعلماء يؤكدون أن هذا هو فرعون موسى والدليل سلب الوفاة كانت غرق إذن كل شيء أخبر عنه في التاريخ صحيح الشيء الذي الخامس أنه لا يأتيه الباطل بأن تتعرض نصوصه للضياع أو التحريف أو التبديل بالزيادة فيها أو النقص منها وقد تم فضل الله وصدق وعده فعم القرآن وانتشر بأحكم طريقة علمية يمكن أن تتوصل إليها الإمكانات الإنسانية وحفظه الله كما أنزله طوال هذه القرون دون أن يستطيع أعداؤه ومبيتون مكايد له أن ينقصوا منه شيئا أو أن يزيدوا فيه حرفا يعني يروى أن الإنجليز مرة أربع وخمسين ألف نسخة مصحف في أيام العثمانيين وزعوها بس حذفوا كل واحدة. ومن يبتغي أم غيره الإسلام دينا فلن يقبل منه ثور جمعته أحرقة الله عز وجل يعني سخر أناس غيرين محققين مدققين يضبطون النصوص يعني الآن ما فيك ضي فتحة. ما فيك تلغي فتحة محرف تلاقي كل مصحف الحمد لله قام بتصحيحه وضبطه وفق رواية حفص عن عاصم الفلان فلاني شيخ المقارئ فلان فلاني الختم والله في جميل ما في مصحف تقرأ إلا صفحة صفحتين كلها أخكام وتحقيقات توقيعات الله عز وجل سخر لهذا الكتاب الكريم علماء فطاحل يضبطون النصوص يعرفون القراءات يعرفون أماكن الوقوف يعرفون أماكن السجدات يعرفون الأحكام ضبطوه ضبطا دقيقا فرضنا عز وجل تولى حفظه وسخر له هؤلاء المتشددون يعني أحيانا واحد منكم بيقول يقول مثلا الرحمن بدي ألف صح بدي ألف الرحمن لكن لم يجرؤ أحد على تبديل كتابة المصح حتى ما يكون هذا التبديل مسيرغ إلى تغيير آخر لذلك هناك إملاء قرآني في رسم قرآني خاص السماوات ما بدأ ألف في القرآن الكريم إله ما بدأ ألف الرحمن ما بدأ ألف في تاء مبسوطة وتاء مربوطة فطبعا هناك حكمة هناك حكمة بالغة من كون هذه التاء هنا في كمة رحمة جاءت في أماكن مبسوطة في أماكن مربوطة وللمفسرين توجيهات رائعة جدا فيه وفي حروف متغمة حروف مفتوكة وفي واو عواب ألف فهي كلها طبعا هذا ألم قائم بذاته لذلك ما بيسترجي إنسان لا يضيف لا حرف ولا حركة ولا سكون ولا فاطلة ولا نقطة أبدا هذا النص تردنا بالتواتر الجمع عن الجمع قطعي الثبوت قطعي الدلالة هي حفظ الله عز وجل يعني سخر أناس حريصين الآن هذا هو القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هل أنت قرأ كتاب تأتي تناقض أحيانا الإنسان ما عنده إمكانية ينجو من الخطأ أي كتاب مهما كان مؤلفه على مستوى رفيع بقطع أيام بتناقض بقطع بيتكلم بفكرة بعدين بين فيها بدون أن يشعر بالفصل الرابع أيام ببالغ بفكرة بطلع حجم أقل من ذلك أيام يكون فيه اضطراب أيام يكون فيه ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إنقاص نحن نرزقهم وإياكم ولا تقتلوا أولادكم من إنلاق نحن نرزقكم وإياهم شيء دقيق جدا لأنه في فقر واقع في فقر متوقع بالفقر الواقع نرزقكم أيها الفقراء وإياهم بالفقر المتوقع نرزقهم وإياكم في دقة بالغة يعني هذا شيء يستحيل على إنسان أنه يضبطه وسوف نأخذ وجها آخر من وجوه إعجازه في زرس قادم إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل السلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآكرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا واجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحومة واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا نحرومة اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه. اللهم ألزينا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا وهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أم. وصلى الله على سيدنا محمد